استمع إلى الأعداد ثم لون الحروف بالألوان الخاصة بها كما في المثال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة